أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد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 لاَ يَبغُونَ عِوَجَا أُوْلَئِكَ فِي ضَلاَلٍ بَعِيدٌ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم وذكرهم بأيام الله إن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 وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَئِن Shakartum lakazidankum Wala in kafartum In aazaabila Shadidid Wala Musa In tekefuruu Antum Waman Fii al أرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله فردوا أيديهم في أفواهم وقالوا وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به وإننا لفي شك وإننا لفي شك مما تدعونا Qalat rüsuluhum afi Allah shakum fattir السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى Qalat لا بشرا مثلنا تريدون ان تصدونا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا فاتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن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 على الله وما نتوكل على الله وقد هدانا سبلا ولا نصبر على ما اذيتمونا ولا نصبر على ما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 Välä niskinaan kumulävät, mitä heidän jälkeen. Tämä Muoraa ihjennen, ja ysiqaa min maa ei sadiid. Ytjerrgohu, ja ykadu ysiqohu. Ytjerrgohu, ja ykadu ysiqohu, ja ytihel muotu min ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليل مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريم Yرمادا اشتدت به الريح في يوم العاصف الا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خَلَقَ السماوات والأرض بالحق إيه شيء يذهبكم Täytyykö myös kysyä, että onko tämä järkevä? Tämä on järkevä. Tämä on الذين استكبروا فقالوا الضعفاء الذين استكبروا اننا لكم تبع اننا لكم تبع فهل انتم لهديناكم سواء علينا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء استكبروا إن كنا لكم تبعا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنوون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدنا الله لهديناكم. سواء علينا جزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق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 Fast Jabatumli Fala Talomoni Fala Tanomoni walomu Aum Fosakum Fala Tanomoni Walom Au Fosakum Ma Anab Srichekum Wam bhamo sreche ma بمصريخكم وما انتم بمصرخي ان كفرتم بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم ان الظالمين لهم عذاب اليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين قال فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت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 قلت متتعوا فإن مصيركم إلى النهاية كل عباد ي الذين آمنوا يقيم الصلاة ويوفق من ما رزقناهم ويوفق وعلانية Koveli aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia,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 رب Geraldi mukimaan suoleti, ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عن ما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عن ما يعمل الظالمون.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 هم طرفهم وأفدتهم هوى وأنذر يوم يأتيهم العذاب وأنذر يوم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. وسكنتم في مساكن الذين ظلموه أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وعند الله مكرهم وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُونَ تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجربين يومئذ مقرنين في الأصفال وتر المجرمين يومئذ مقرنين، وتر المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم. أشاوجهم النار، سرابيلهم من قطران، وتغشاوجهم النار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، ليجزي الله كل نفس ما كسبت. Inna Allah sari'ul hisab. Inna Allah sari'ul hisab. Hada bala, hada bala ghul il ما هو إله واحد وليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب